بسم الله الرحمن الرحيم الأداب حديث الغاشية وجوه يومئذ الخاشعة عاملة ما أصبه أصلا نارا حاميجا تسقى من عين الآلية ليس لهم طعام إلا من وريع لا يشمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لزحيا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها جنر مرفوعة وكواب موضوع ونبارق مصفوفة والزرابي مبدوثة أفلا يعنظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبار كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت ذكر إنما مذكر. لست عليهم مصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم